القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ